سؤال رقم 26 في صورة وجود الإصعافات على عين المكان يمكنني التوقف للقيام بإصعاف المصابين ألف نعم با لا أعيد في صورة وجود الإصعافات على عين المكان يمكنني التوقف للقيام بإصعاف المصابين ألف نعم با لا